بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن طلب العلم من أعظم القربات إلى الله تعالى ولا يختلف أحد أن من خير ما أنفقت فيه الأوقات وخص بمزيد الاهتمام بعد أداء الفرائد طلب العلم الشرعي وبعون الله تعالى هذه مجالس نعقدها في باب من أبواب العلم ألا وهو علم أصول الفقه وقبل أن نشرع في مسائل هذا العلم والحديث عن أبوابه نقدم بعون الله تعالى بعض المقدمات بين يدي هذا الدرس الذي نسأ الله عز وجل أن يكون درسا مباركا نستفيد منه جميعا هذه المقدمات المقدمة الأولى مقدمة مختصرة حول فضل العلم وحول فضل طلب العلم المقدمة الثانية لماذا نطلب العلم المقدمة الثالثة جملة من القواعد بين يدي هذا الدرس ونسأل الله عز وجل التسهيل والتيسير والتوفيق فإن الموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعملون لله ويتحركون لله ويطلبون العلم لله فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى المقدمة الأولى في فضل العلم لا يخفى على أحد فضل العلم وقد تواترت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول فضل العلم وفضل وفضل أهل العلم قال تعالى إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأهل العلم لهم النصيب الأوفر من هذه الخشية ولذلك نص جماعة من أهل العلم أن هذه الآية فيها فضيلة لأهل العلم ومنه قول ومن الآيات الدالة على فضل العلم قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فبينت هذه هذه الآية أن الرفع لا تكون إلا بالعلم والإيمان إلا بالعلم والعمل والإيمان ولا تكون بما بغير ذلك وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما لا يستوي الليل والنهار والكفر والإيمان فلا يستوي العالم والجاهل لا يستوي العالم العامل بعلمه والمعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وقل رب زدني علما قال الحافظ بن حجر في الفتح في هذه الآية دلالة واضحة على فضل العلم لأن الله تعالى لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما قال الحافظ رحمه الله تعالى والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي العلم الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عبادته ومعاملاته والعلم بالله وبصفاته, وبصفاته وغير ذلك فهذه الآية أصل في فضل العلم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد هذه الآية, هذه الايه الله عز وجل يبين فيها ان هنا شهاده على مشهود ما هو المشهود ان اعظم مشهود هنا في هذه الايه التوحيد من الذي شهد شهد بذلك الله سبحانه وتعالى ثم سن بملائكته ثم سلس باهل العلم فاي فضيله بعد ذلك وقال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون امرا بالرجوع إليهم عند حلول النوازل وعند حلول الفتن لمن نذهب ولمن نسأل قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآيات في ذلك كثيرة أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في فضل العلم وفي فضل أهلي فهي كثيرة من ذلك ما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقيه في الدين من يرد الله به خيرا يفقيه في الدين قال الحافظ في الفتح ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الدين ويطلب العلم الشرعي وما يتصل به من فروع فقد حرم فقد حرم الخير وهناك رواية هناك رواية عند أبي يعلى وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت لا تصح وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يتفقى في الدين لم يبال الله به وإن كان إسنادها فيه ضعف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله سبحان الله كم من خير يحققه العالم وكم من خير يحققه طالب العلم فإن العالم مثلا عندما يدرس للناس او طالب العلم عندما يدرس عندما يدرس للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم أن من حديث سعد بن أبي وقاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مره لجلسائه أيا احدكم أحدكم أن يكسب ألف حسنة قالوا كيف يا رسول الله قال يسبح الله مئة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة ويمحى عنه ألف سيئة سبحان الله كم من الأجر يحصل طالب العلم وكم من الأجر يحصل العالم فالدال على الخير كفاعله وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة فمن أبواب دخول الجنة ومن الأسباب المؤدية إلى الجنة طلب العلم طلب العلم الشرعي وفي صيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من سلاسة إلا من سلاسة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يموت الإنسان وتنقطع الأعمال ولا يكتب له حسنات وإنما هناك هناك ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يرزق هذا هذا الرجل أو هذا الميت أن يرزق أن يرزق بورد صالح أو يصنع صدق جارية أو يترك علما ينتفع الناس به وفي جامع الترمزي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر, إلا ذكر الله وما والاه ومعنى وما والاه أي ما يحبه الله عز وجل وهو العمل الصالح والموالاه هي, هي المحبة إلا ألا إن الدنيا ملعونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم وعالم ومتعلم ومتعلم وفي جامع الترمذي أيضا من حديث زيد بن سابت قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة أو قد يكون إخبار اسلوب خبل وقد يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه انظر لهذا الفضل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم طالب العلم حديثا ثم يبلغ هذا الحديث نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي جامع الترمزي من حديث أنس بن مالك قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي النبي ليستمع العلم وليتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الآخر يحترف يعمل وكان الآخر يحترف فشكل محترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به لعلك ترزق به ففي هذا الحديث بين النبي صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الرزق من أسباب سعة الرزق الإنفاق على طالب العلم الإنفاق على طالب العلم وهناك فائدة حول هذا الحديث ان هذا الحديث اشتهر بين الناس بلفظ آخر بلفظ المنكر وهو أن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان احدهما يصلي والآخر لا يأتي إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يصلي أخوك أفضل منك وهذا باطل ولا أصل له في كتب السنة والأحاديث في فضل العلم كثيرة لا, يكاد لا نكاد نستطيع أن نحصلها في مثل هذا المجلس أما آثار السلف السلف من الصحابه والتابعين حول فضل العلم فهي كثيرة منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال فضل العلم خير من فضل العمل فضل الزيادة في العلم أفضل من الزيادة في العمل وخرج ابن عبد البر عن الثوري قال ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية سبحان الله ما من شيء ما من عمل اي ما من عمل صالح افضل من طلب العلم ولكن قرن ذلك الثوري سفيان رحمه الله فقال اذا صحت النية فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النيه وأخرج ابن البر أيضا عن ميمون بن مهران قال إن مثل العالم في البلد كمثل عين عزبة في البلد سبحان الله العالم إذا وجد في منطقة في حي في مدينة في مصر من الأمصار كأنه عين عزبة عزبة يشرب منه الناس وفي المصنف عبد الرزاق عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه يعني من أعظم العبادات الفقه في الدين وفي وأخرج ابن عبد البر أيضا بسند صحيح عن ابن وهب قال كنت عند مالك عبد الله بن وهب من سادات أهل العلم في زمان عبد الله بن وهب المصري يقول كنت عند مالك أقرأ عليه فلما جاء الظهر, فلما أزن الظهر أخذت كتبي وقمت لأصلي يتنفل صلاة النافلة فقال له مالك الإمام مالك قال له ماذا تصنع قال أصلي فقال سبحان الله إن هذا العجب ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركت كأن مالك يرى أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي أيضا بسند صحيح قال, قال الشافعي طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وأخرج ابن عبد البر أيضا بسند صحيح عن إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد ما معنى يسأل أحمد عن عبارة إن تذاكر العلم أحب إليه أي إلى أحمد من قيام الليل يقول له تقول أن مذاكرة العلم أحب إليك من إحياء الليل فقال أي إسحاق يسأل أحمد قال أي علم هذا قال هو العلم أي أحمد قال أجاب أحمد فقال هو العلم الذي ينتفع الناس به في دينهم فقال إسحاق تقصد في الوضوء والصلاة والطلاق والنكاح قال نعم قال نعم فهنا عندنا الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي يفضل مدارسة العلم على صلاة النافلة ولذلك نقل ابن رجب في كتاب لطائف المعارف قال رحمه الله ابن رجب رحمه الله يقول في لطائف المعارف وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقال أي ابن رجب والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به فيكون العلم أفضل من الصيام من باب أو يعني صيام التطوع وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفق عن ابن عيين قال أرفع الناس عند الله منزلة من كان بينك وبين الله من عباده وهم الأنبياء والعلماء هذا كلام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول أفضل الناس منزلة عند الله من كان بينك وبين الله وهم الأنبياء والعلماء وأخرج الخطيب البغدادي أيضا عن سهل بن عبد الله التستري قال من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يأتيه الرجل فيقول له أي للعالم قلت قلت لزوجتي كذا وكذا فيقول طالق منك طلقت منك ويأتي الآخر فيقول قلت لزوجتي كذا وكذا فيقول لم تطلق منك يقول سهل فأي فضل بعد هذا أي فضل بعد هذا وأخرج الخطيب أيضا عن أبي حنيف قال إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي فليس لله ولي وهناك حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم هذا الحديث أكثر أو المتقدمون على تضعيف هذا الحديث وإن كان صححه عدد من المتأخرين كالصيوطي ألف جزءا مطبوعا في تصحيح هذا الحديث ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين البني رحمه الله أورض هذا الحديث في صحيح الجامع طلب العلم فريضة على كل مسلم وزيادة مسلمة غير موجودة في كتب السنة إنما الموجود طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا الحديث يقول إسحاق بن راهوي وإن كان لا يصح من ناحية الإسناد إلا أنه من ناحية المعنى المراد به العلم الذي يلزمك حاصل كلام إسحاق العلم الذي يلزمك في يومك ف ففرض عليك أن تتعلم الوضوء وفرض عليك أن تتعلم الصلاة وفرض عليك أن تتعلم التوحيد وفرض عليك إذا إذا كنت تعمل تاجرًا أن تتعلم احكام الزكوات وأحكام البيوع وما شابه ذلك فهذه المقدمة الأولى المقدمة الأولى مقدمة مختصرة حول فضيلة العلم وطلب العلم المقدمة الثانية لماذا نطلب العلم لماذا نطلب العلم نطلب العلم للنصوص الواردة المتقدمة التي ذكرناها أي فضيلة بعد هذه فنطلب العلم للنصوص الواردة في فضل العلم وابتغاء الأجر من الله نطلب العلم من أسباب أو من الأسباب التي تحثنا على طلب العلم رفع الجهل عن النفس أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه فإن الغرض من تعلم العلم أو تعلم أو طلب العلم على أربع مراتب المرتبة الأولى أن تتعلم العلم أن تتعلم العلم وأن تصبر على طلب العلم المرتبة الثانية. العمل بما تعلمت وأن تصبر على العمل وإلا يكون ما استفدت فإن تعلم العلم من غير عمل إن لم يضرك لن ينفعك ما لم لا تعلم لا تعمل الثالثة أن تسعى إلى نشر ما تعلمت بين الناس وأن تدعو الناس إلى هذا العلم الذي حصلت, حصلت عليه المرتبة الرابعة أن تصبر على أذى الناس في الدعوة إلى الله في هذه مراتب الفلاح كما يقول جماعة من أهل العلم نطلب العلم لأن الحاجة إليه لا تقل عن الحاجة إلى الطعام والشراب فإن العلم نحتاج إلى العلم في كل وقت في كل وقت نطلب العلم لانتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة كنا قديما نقول إن العالم أصبح قرية صغيرة لا إن العالم أصبح حجرة صغيرة صار العالم حجرة صغيرة الآن البلع توجد في أقصى بلاد الأرض فتعرض على وسائل الاعلام فيشاهدها كل الناس. فنطلب العلم انتشار المذاهب الهدامة بين الناس. الناس الآن يسألون ما معنى الديمقراطية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق النظام الديمقراطي العلمانية الشيوعية الناصرية كل هذه الأفكار انتشرت بين الناس فينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على طلب العلم وأن يعرضوا هذه المفاهيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وافق كتاب ربنا وسنة نبينا فمرحبا به؟ وما استضم بكتاب ربنا وسنة نبينا القيناه لا أقول عض الحائط بل تحت الأقدام إذا كانت تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب العلم للدعوة على بصيرة الدعوه على بصيرة، لأن الذي يدعو الناس من غير علم يفسد اكثر مما يصلح يفسد أكثر مما يصلح كذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يفسد اكثر مما يصلح فان الامر بالمعروف النهي عن المنكر ان كان عالما بما يأمر عالما بما ينهى سيعرف متى يأمر ومتى ينهى وما الوقت الذي يقبل عليه وما المنكر الذي يحتاج أن يغير باليد وما المنكر الذي يحتاج أن يغير باللسان وما المنكر الذي يحتاج أن يغير بالقلب وهكذا ومن ومن الذي يرفع عليه الصوت ومن الذي يتكلم معه بصوت خفيد إلى غير ذلك فالإنسان يحتاج إلى العلم في كل شيء وما أجمل ما نقله ابن القيم في مدارج ابن القيم في في كتاب إعلام الموقعين حتى أبين لك أهمية العلم في كل شيء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسير في بعض الطرق فرأى جماعة من الناس أي من التتار رأى جماعة من التتار يشربون الخمرة فهم بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية لينهى عن المنكر. ويضرب هؤلاء التطار فنهاه شيخ الإسلام بن تيمية وقال له إن الحكمة من تحريم الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء إذا شربوا إذا امتنعوا عن شرب الخمر قتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم واعتدوا على نسائهم فالحاصل من هذا الكلام أن كل أمر نقدم عليه من أمور الدعوة يحتاج إلى العلم كذلك الصحوى الإسلامية صح التعبير في حاجة إلى طلاب علم في حاجة إلى طلاب علم خاصة أهل الحماس منهم فإن الحماس بلا علم لا تأتي بخير فإن الحماس من غير علم لا يأتي بخير كذلك نطلب العلم لزهد كثير من الحركات الإسلامية في العلم زهد كثير من الحركات الإسلامية في العلم فعندما تحث الشباب على طلب العلم تجد أناس يقولون إن الدولة الفلانية صعدوا إلى القمر وهؤلاء صنعوا كذا وهؤلاء صنعوا كذا ونحن لازم الآن نتحدث عن الحديث الضعيف والحديث الصحيح والشاذ والمنكر مثل هذه الأمور ومثل هذه الأمور وهل إذا تخلينا عن طلب العلم سنصعد إلى القمر هل إذا تخلينا عن طلب العلم سنستطيع صناعة الطائرة والسيارة يسأل أهل الفضاء وأهل الصناعة وأهل صناعة السيارات لماذا تأخروا أما أهل العلم فعليهم أن يعلموا الناس وعليهم أن يسعوا في طلب العلم كذلك نطلب العلم لانتشار الجهل بين الناس انتشار الجهل بين الناس وتفشي الأمية الدينية فإنك سبحان الله تجد في الآن تجد في بعض المحطات الفضائية تجد رجل يحمل شهادة طويلة عريضة وإذا ويحمل عدد من الثقافات يتكلم في كل شيء يتكلم في كل شيء الاقتصاد السياسة الطب الهندسة الرياضة يتكلم في كل شيء ولكن إذا تكلم في الدين رأيته صفر اليدين هذه أمية دينية أمية دينية متفشية بين الناس لا أقصد أمية أن الإنسان لا يستطيع أن يمسك قلما ولا أنه لا يستطيع أن ي... لا يستطيع القراءة والكتابة إنما أقصد نوع معين من الأمية وهي الأمية الدينية وهي الأمية الدينية التي تفشت بين الناس هذه المقدمة الثانية لماذا نطلب العلم المقدمة الثالثة هي جملة من القواعد. جملة من القواعد هذه القواعد يصدر بها كل درس لا أقول أصول الفقه فقط هذه القواعد يعني لخصتها من كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وهي مقدمات وهي قواعد نافعة القاعدة الأولى يقول الشاطبي رحمه الله كل مسألة مدونه في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيه أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه زيادة ما معنى هذا الكلام؟ وهذا الكلام لا ينطبق على أصول الفقه فقط بل أصول الحديث بل الفقه بل التفسير يقول كل مسألة أي مسألة مدونة في كتب أصول الفقه لا يبنى عليها لا يؤخذ منها لا يستفاد منها في استنباط فرع فقهي أو أدب شرعي أو لا تعين على ذلك فهي زيادة ولذلك تجد في كتب أصول فقه عند المتأخرين كثير من المسائل ليس لها أي فائدة خذ على, على, على سبيل المثال مسألة تكليف الجن هل الجن مكلف ولا غير مكلف هذه المسألة لا ترطب عليها عمل لا يترتب عليها عمل كذلك مسألة تكليف من أحيى بعد موته هذه موجودة في كتب صلفق وموجودة في كتب التفسير عند قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه يوردون هنا إشكال يقولون هل بعد أن أحيي هل سيكلف؟ هل سيكلف؟ طبعا هذه المسائل لا ينبني عليها أي حكم شرعي لا يستفيد منها القار لا يستفيد منها الطالب العلم تعرض لها الرازي في تفسيره تعرض لها الموارد في تفسيره تعرض لها الزركشي في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه كذلك عند قوله تعالى الأمطار الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم هل كلفوا بعد ذلك؟ هذه المسائل لا ينبني عليها حكم لا ي... لا يؤخذ منها حكم فقهي فيقول الشاطبي هذه المسائل زائده لا فائده منها القاعده الثانية القاعدة الثانية يقول الشاطبي رحمه الله كل مسألة لا ينبني عليها عمل كل مساله لا ينبني عليها عمل واعني يقول الشاطبي وأعني عمل القلب وعمل الجوارح فان من اعمال القلوب الصدق الإخلاص المحبة البغض في الله الحب في الله هذه اعمال قلوب يقول كل مسألة لا ينبني عليه عمل وأعني به عمل القلب والجوارح فالخوض فيها خوض في ما لم في ما لم يدل الشرع على استحسانه يعني لا يستحسن الخوض في مثل هذه المسائل في مثل هذه المسائل يقول كل مسألة وهذا كلام نفيس من الشاطبي يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل والمراد بالعمل هنا عمل القلب والجوارح فالخوض فيها خوض في شيء غير مستحسن يقول والدليل على ذلك استقراء الشريعة يقول أن استدللت على هذه القاعدة باستقراء نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتجد القرآن يعرض عما لا يفيد فقال تعالى واستدل على ذلك بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قال هي مواقيت للناس والحج فإلت الأهلة في أمور العبادة أنها مواقيت للناس والحج وبيان أن, أن المسائل التي لا ينبني عليها عمل يعني الخوض فيها غير مستحسن يقول دل على, ذلك من دل على أن الخوض فيها غير مستحسن من وجوه متعددة أنها شغل عما يعني تشغلك عما يعنيك من أمور الدنيا وأمور الآخرة فإن تعلمت مثل هذه المسائل التي لا يترتب عليها عمل فلن تنفعك لا في أخراك لأنك ستسأل يوم القيامة عما أمرت به ولا تنفعك في دنياك في سعة رزق أو في تحصيل منفعة دنيوية قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الغرض من أصول الفقه أن نفقه المراد بهذه الآية ماذا يريد الله بهذه الآية ماذا يريد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هذا هو الغرض من دراسة أصول الفقه ويقول ابن القيم رحمه الله كل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول لا فائده فيه وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول وكل إيمان لا يبحث عن العمل فمدخول القاعدة الثالثة يقول الشاطبي طلب العلم الشرعي وسيلة للتعبد وليس هو غاية طلب العلم ليس غاية ليس غاية أنني أقوم بدراسة علم الحديث وأتعلم المصطلح وأتعلم علم أصول الفقه ليست هي الغاية إنما الغاية من طلب العلم الشرعي أتعبد لله فالذي يتعلم ولا يعمل فما حقق الغاية من طلب العلم هذه قاعدة نفيسة طلب العلم الشرعي وسيلة للتعبد وليس هو غاية فالذي يتعلم ولا يعمل فما حقق الغاية من العلم والدليل على ذلك أمور أن الشرع إنما جاء من أجل التعبد الله عز وجل ما أرسى الرسل وما, وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا لدعوة الناس للتوحيد والعمل والعبادة والعباده قال تعالى الف لام كتاب احكمت ايته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله فالحكمة العبادة الحكمة من تعلم العلم أن تعمل أن تعبد الله وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين والآيات في هذا المعنى كثيرة الثاني ما جاء من الأدلة أن روح العلم والعمل وإلا فالعلم عقاري غير منتفع به روح العمل روح العلم العمل روح العلم العمل قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون أتأمرون أسلوب استفهام المراد منه التوبيخ والبر البر ابتداء نقل التبريل الإجماع على أن كل طاعة تسمى بر لكن المراد بالبر هنا في هذه الآية كما قال أكثر أهل التفسير أن المراد بالبر عموم الطاعات فكان الأحبار من بني إسرائيل يحضون الناس في زمنهم على طاعة الله وعلى ترك المحرمات وينسون والنسيان هو هنا بمعنى الطرق ويتركون أنفسهم فوشن عليهم القرآن فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تشني عام على الذي يتعلم ويقول ولا يعمل وفي جامع الترمذي عن أبي برزة الأسليمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن علمه فيما فعل فيه وأخرج البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي الأمعاء فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمع عليه أهل النار يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنع عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا و وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه والأحاديث في ذلك كثيرة التي تحص على العمل بالعلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرج ابن حبان في كتابه في كتاب روضة الفضلاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تكون لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا حتى تكون به عاملة وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن في المصنف عن سلمان الفالسي قال علم لا يقال به ككنز لا ينفط منه ككنز مدفون ككنز مدفون وسول ابن المبارك هل العلماء علامة يعرفون بها عبد الله بن المبارك يسأل هل العلماء علامة يعرفون بها قال علامة العالم من عمل بعلمه علامة العالم من عمل بعلمهم واستقل كثير من العمل من نفسه ورغب في علم غيره هذه علامة العالم أن يعمل بما تعلم أن يعمل بما تعلم ومع هذا العلم الكثير ينظر نفسه بعين الاحتقار وأنه قليل العمل وأن هذا العمل قليل بالنسبة لغيره. القاعده الرابعة من القواعد التي ذكرها الشاطبي في مقدمة الموافقات قال العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا يعني ما هو العلم المعتبر الذي مدحه الله والذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الممدوح قال هذا العلم هذا العلم الشرعي هو الباعث على العمل العلم الممدوح والعلم الباعث على العمل أما إذا كان لا يبعث عن العمل ولا يؤدي إلى عمل صالح فهذا العلم غير ممدوح القاعدة الخامسة الشاطبي يقسم العلوم في هذه القاعدة إلى ثلاثة علوم فيقول صلب العلم او عقد العلم ويقول ملح العلم ويقول ما ليس من الصلب ولا من الملح حاصل كلام الشاطبي أن العلم أقسام ثلاثة عقد عقد الثانية ملح الثالثة ما ليس لا, لا هو عقد ولا هو ملح خارج عن الاثنين أما عقد العلم فلها علامات ما هو عقد العلم ما هو صلب العلم قال له علامات منها الثبوت العلم الذي هو أصول العلم أنه ثابت لا يتغير فما كان فرضا يظل فرضا إلى يوم القيامة وما كان مندوبا يظل مندوبا إلى يوم القيامة وما كان مطلقا يظل مطلقة وما كان مقيدا يظل مقيدا فهذه من علامات صلب العلم من علامات صلب العلم كذلك من علامات صلب العلم أن يكون حاكم قد يقول قائل صلب العلم ملح العلم ما ليس بصلب العلم ولا ملح العلم بل هو قسم ثالث ما هي امثله صلب العلم او ما هو عقد العلم عقد العلم علم علم الفقه علم العقيده علم التفسير هذه تسمى عقد العلم عقد العلم أصول العلم صلب العلم أما ملح العلم فهو ما ليس بعقد مثل ماذا مثل الشاطبي مثل بامثله قال الحكم المستخرجة لما لما لم, لم, لم يعقل من العبادات ما معنى هذا الكلام الله عز وجل خص الأعضاء بالوضوء يعني إذا أردت أن تتوضا لا تغسل مثل ظهرك بل تغسل الاعضاء وخص الظهر أربع ركعات وخص الحج في مكة المكرمة وخص المغرب ثلاث ركعات وخص مثلا الشهر شهر رمضان بالصيام فهذه حكم لا تعقل لا يدركها العقل فبعض العلماء يجتهد يقول انما خص بكذا الحكمة الحكم حكم من اجتهادي هذا يسمى من ملح العلم وليس من عقد العلم كذلك من ملح العلم تحمل الاخبار اي الاحاديث على طريقه معينة مثل ماذا يعني مثلا في علم الحديث يقولون لأحاديث المسلسلة يقول حديث مسلسل بالأولية حديث الرحمون رحمهم الله فمثلا أول حديث تسمعه من شيخك الرحمون وشيخك سمع نفس الح أول حديث سمعه من شيخي نفس الحديث وهكذا إلى أن تصل النبي صلى الله عليه وسلم فبعضه العلم يبحث عن ذلك فهذه من ملح من ملح العلم وليس من عقد العلم كذلك من ملح العلم أن يتوسع الإنسان في جمع طرق الحديث ليس الغرض إثبات التواتر لأن الحديث هو أحاد ولكن يحرص على جمع الحديث من أكثر من مصدر فهذا يعني يسمونها من ملح العلم وليس من أصول العلم واسكرون قصة أوردها ابن البر في كتاب جامع بين العلم وفضله أن حمزة الكناني يقول جمعت حديثا من مائتي طريق من مائتي طريق عن صحابي واحد مثلا يقول ففرحته فنمت في يعني في هذه الليلة فجأني الإمام يحب بن معين فق فعرضت عليه قلت له جمعت الحديث الفلاني من مئتي طريق فقال ابن معين سكت ثم قال أخشى أن يكون هذا من باب الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر فهذه من ملح العلم ليس من أصول العلم من امثله ملح العلم التي ليس من أصول العلم المسائل التي يختلف فيها أهل العلم ولا يبنى على الاختلاف فيها فرع عملي يعني هناك مسائل يختلف في أهل العلم ولا يبنى عليها صمرة مثل ماذا؟ يختلف أهل العلم أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر؟ هب أننا رجحنا أنهم الملائكة ما الفائدة التي تعود علينا في العمل؟ في العمل أعني في أعمال قلوب وأعمال جوارح أو فضلنا صالح البشر فمثل هذه المسائل يعدونها من ملح العلم ليست من أصول العلم ولا من صلب العلم قال الشاطبي فهذه أنثى ترشد الناظر إلى ما, إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم يظهر فإن كثير منها يستفز الناظر استحسانه في البداية تفرح بمثل هذه المسائل ثم سرعان ما تجد أنها أخذت من عمرك رضحا ومن الزمان أيام بلا بلا فائدة فهذه تسمى ملح العلم كذلك هناك مسائل يعني طارئة لا تنتفع بها أنت في طلب العلم مسائل العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر مثلا في علم التفسير تجد بعض الناس عند قوله تعالى وقالت لأخته قصية أي تتبع الأثر يا يجتهد في ذكر اسم اختي موسى اسمها كذا اسمها كذا لا اسمها كذا مثل هذه الاشياء تسمى من ملح العلم وليس من عقد العلم أما النوع الثالث من العلم هو ليس وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح العلوم المحرمة كعلم السحر وعلم الطلاسم وغير ذلك إذا الشاطبي يقول العلم منه ما هو صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم ومنه ما هو ما ليس من هذا ولا من هذا العلوم المحرمة ولكن قد يرد هنا السؤال خارج عن الموضوع يقال هل طالب العلم يكتفي بالعقد أو يكتفي بالملح إذا اكتفى طالب العلم بالعقد سينقطع في الطريق سيمل يعني عندما تقرأ دائما في الأصول ودائما في التفسير ودائما في الحديث لا بد أن يكون لك وقت للملح من كتب الملح ملح العلم كتب التاريخ وكتب الأدب وكتب الأشعار المباحة فاز من ملح العلم فعندما تمل من القراءة في الأصول والتفسير والحديث واللغة وتحقيق المسائل والحظ فأردت أن تستريح تستريح مع كتب الملح كتب الملح أما الإنسان إذا ترك الصلب واتجه إلى كتب العلم إلى كتب الملح فقط سيكون إنسان مثقف يعرف أن الحادثة الفلانية حدثت سنة كذا وأن الملك الفلاني استولى على الحكم وعزل سنة كذا فهذه ثقافة عامة القاعدة الثالثة لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو يقول الشاطبي هو ما يبنى عليه عمل صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية يعني نحن قررنا أن العلم المعتبر شرعا هو الذي يبنى عليه عمل هو الذي يحس على العمل إذا هذا العلم يقرر من أين يقرر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة السابعة يقول الشاطبي من أنفع الطرق الموصلة إلى العلم وإلى التحقيق بالعلم أن تأخذ العلم من أهله أن تأخذ العلم من أهله المتحققين به على الكمال والتمام وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا فالإمكان جائز جائز أن يتعلم الإنسان من غير شيخ يعني من ناحية الجواز العقل يجوز وهناك إما كبار يقول أنهم أخذوا العلم من من الصحف من الكتب يسكون عن ابن حزم مثلا أنه أكثر العلوم أخذها من الكتب ويسكون عن ابن القطان الفاسي من أمة أهل العلم وصاحب كتاب بيان الوهم والإهام يقول أنه أخذ علم العل الحديث من الكتب فأما من ناحية الإمكان فجائز لكن الواقع في مجال العادات في مجال العادات أنه لا بد من المعلم وهو متفق عليه متفق عليه في الجملة أنه لا بد من المعلم وإن كان الإمكان العقلي جائز وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم تحول ثم انتقل إلى الكتب ثم انتقل إلى الكتب وصارت المفاتيح بأيدي أهل العلم نعم العلم موجود في الكتب ولكن يحتاج إلى مفاتيح يحتاج عندما تقرأ في اصول فقه يقول المثل الواجب ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والالزام وهو الذي يساف فاعلهم امتثالا ولا وهو الذي يساف فاعل لاخر التعريف او مثلا يعرفون يقولون المانع كذا الشرط كذا السبب كذا المطلق كذا العام كذا أنت تحتاج لمن يفسر لك هذه الاصطلاحات يعطيك, يعطيك المفتاح ثم تنتقل أنت عندما تقرأ في كتب المصطلح تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا ما معنى هذا الكلام لابد أن تأخذ المفتاح من أهل العلم إذا أنجع الطرق في تعلم العلم أن يؤخذ من أهله والعالم المتحق بالعلم الشاطبي يقول له علامات العلامة الأولى الع... العمل بما علمه من علامات العالم الرباني أنه يعمل بما يقول العلامة الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ أي أخذ العلم عن الشيوخ أيضا الثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه العلم هذه علامات العالم العالم الذي أخذ عنه العلم أن يعمل بما عل بما بما يع بما علم أن يكون رباه الشيوخ أن يكون له الشيوخ العلم الثالث أن يقتدي بالسلف ممن سبقه من أهل العلم قال الشاطبي فإذا تقرر هذا أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فيقول فلذلك طريقان طريق قررنا أن العلم لا بد أن يؤخذ من الأفضل أن يؤخذ من أهله. يقول هناك طريقان. الطريقة الأولى المشافهة. المشافهة أن تشاف العالم، أن تجلس أمام العالم. الطريقة الثانية مطالعة كتب هذا العالم، مطالعة كتب أهل العلم الذين تحققوا بهذه الصفات. ولكن هذه الطريقة الثانية لا بد أن يكون معك المفتاح. إذا لابد أن تلتقي بالعالم ايضا فالشطبي يقول أن هناك طريقان لأخذ العلم من العالم المتحقق بالعلم. الطريقة الأولى المشافهة، الطريقة الثانية أخذ العلم من كتب هذا. من كتب هذا العالم فهناك كتب كتب المتقدمين أنفع من كتب المتأخرين فهناك مثلا خذ على سبيل المثال كتب ابن عبد البر التمهيد الاستذكار كتب شيخ الإسلام ابن كتب شيخ الإسلام ابن القيم وقبل هؤلاء كتب الشافعي قبل هؤلاء الكتب المدونة في في السنن وغير ذلك فيقول الشاطبي أن يؤخذ العلم إما مشافهة وإما من الكتب فهذه بعض القواعد التي صدر بها الشاطبي كتابه الموافقات قال نذكر هذه القواعد على سبيل الاختصار قال نصر هذه القواعد قال كل مسألة مدونة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقه أو أدب شرعي فهي زائدة عارية القاعدة الثانية يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل وأعني بذلك عمل القلب والجوارح فالخوض فيها خوض في شيء غير مستحسن الثالثة طلب العلم وسيلة للتعبد وليس هو غاية في حد ذاته الرابعة العلم الشرعي المعتبر الممدوح هو الباس على العمل الخامسة العلم أقسى منه عقد ومنه ملح ومنه ما ليس بعقد ولا ملح السادسة العلم المعتبر هو ما دل عليه دليل شرعي السابعة من أنف طرق تحصيل العلم أخذ هذا العلم من أهله المتحققين به فهذه بعض المقدمات بين يدي درس وصول الفقه الذي بعون الله تعالى سنبدأ في تدريسه في حلقات متتالية إن شاء الله وهذه الحلقة هذا يعني هذه الأبواب هي عبارة عن ملخص في ملخص في أصول الفقه كنت يعني كنت جمعته الإخوان في معهد إعداد الدعاء قديم في معهد إعداد قديما، فبعون الله تعالى سنقوم بتدريس هذا الملخص ملخص في ملخص في أصول الفقه سنتناول في ابواب صول الفقه نبدا بالاحكام ثم أدلة الاحكام ثم قواعد الاستنباط من عام وخاص ومطلق ومقيد ثم ننتقل بعد ذلك الى الاجتهاد والتقليد وما بين هذين الامور سيذكر في موضعه ان شاء الله نكمل الله